يسألونك عن الأنفال كن الأنفال لله والرسول أتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ton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 يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أَن يحق الحق ويحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرم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 وما جعله الله الا, بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من إِذِ يُعَشِّي كُمُ وَعَسَاءً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ سماء ماء ليطهركم به ليطهركم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 ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله ومن أشاقق الله ورسوله فَإِنَّ الله شديد العقاب Zal en aan أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا لا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء برضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وما رميت إلا رميت ولكن الله رمى وليب لي منين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتر تيحوف قد جاءكم الفت وإن تهوف هو خير لكم. وَإِن تَعُودُ نَعُدُّ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِي أَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا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 Wlau asmahu mlaat walauhu Ya استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أَنَّ الله يحول بين المرء وقلبه وَأَنَّهُ إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خال واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره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 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ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 وإذا تتلى in ke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 وما لهم أَلَّا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثره ما كان صلاته بعيد البيت الا مكاء او تصديا فذوقوا العذاب بما كنتم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عنهم سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم لا قد سلف ويعود فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حد. Deze is niet meer te weinig. Deze فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم